رجال كالجبال إذا رمتها عواصف أو رياح فلا تبالي شموخا بل ثوابت في سماء تريد المجد ترنو للمعاه إذا مر الزمان تزيد عمرا رجال الخير لا تلها بمال جبال الخير بيض ثم حمر بياض القلب يملأ كل خالي ورابب سود تشد إذا سكت الزمان عن النضال نضال الحر يعلوه الإباء يرد الزل لا يرضى كذاك الجبل يعلوه غبار يهون الغبر يمحى بالهواء فإن طال الزمان على رجال وحمم الحرب تملأ كل دار فقد ثبتوا شبابا وكهولا أرادوا العز صد كل عادي